ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحنن لكم بعض الذي حُرّم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما احسع عيسى منهم الكفر قال من انصرني الى الله قال الحواريون نحن انصر الله امننا بالله واشهد باننا مسلمون